بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه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 خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون